ذَِكَ بِأَنَّ اللهَّهُ وَ الحَّ وَأَنَّهُ يُشْل مَتَ ذَلكَ بأَن نَب اللههُ وَشَك وَ سَهُ يشل مَتك يُفير وَأَنَّهُ عَ كُرِي شيءَي قَد يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القمور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن نَمْ خَاهِيَ بَعَثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هدى ولا كتاب منير ثاني يعط فيه ليضل عن سبيل الله ثاني يعط فيه ليضل عن سبيل الله نهو في الدنيا اخذ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق له في الدنيا خذي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قد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 وَمِنَ الَّذِينَ مَكَّ يَعبُدُ اللَّهَ عَلَا حَر فإِن أَصَابَهُ خَيْرٌ لِطَمَأَنَّ بِهِ فَإِن أَصَابَهُ خَيْرٌ لِطَمَأَنَّ بِهِ وَإِن أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرًا الدنيا والاخره وان اصابت في نصر قل باع على وجهي كثيره الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين يدعو من, يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو وَلَهُ رِعَايَةٌ يَدْعُولَ مَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ يَدْعُولَ مَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبَّيْكَ سَمَوْلا وَلَبَّيْكَ سَلْعِير العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ اللَّهَ مَن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من كان يظن أن لن ينصره الله لِبَسَبَب فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ فلينظر هل يَظُر هل يُذهبًاَّكَيدهُ مَا يَغ هل يَظُر هل يُذبًاَّكَيدهُ ماَا يَلي